وَإِذَا تُثْلَعَ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بِينَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِ لَمْ مَا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ بِالْحَالِ أَمْ يَقُولُونَ اِفْتَرَى قُلْ إِنِ اِفْتَرَيْتُهُ فَلَا تَنْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا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 111. وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين 112. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وَإِن لَّمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَٰذَا افْتِرَاقٌ قَدِيمٌ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابٌ مُّسْلَمًا وَرَحْمَةً وَهَٰذَا كِتَابٌ مُّصَدِّقٌ لِّلسَّانِ الْعَرَبِيِّ لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ إِنَّ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 فاليوم تجذون عذاباً هون، بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق، وبما كنتم تفسقون. وذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف، وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ.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 وَأُبَلِّغُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجَهَلُونَ فلما رأوا عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتوا به ريح فيها عذاب أليم دمّر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك كان جزل القوم المجرمين ولقد مكنّاهم فيما امكنّاهم فيه 118. وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدا 119. فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون 110. فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم 119. ولا أفدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون 110. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون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 وَمَن لَا يُجِبِ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِ أُولِيَاءِ أُولَاءكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ أَو لَم يَعْرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَرَقَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَلَم يَعِي بِخَلْقِهِ النَّبِيَّ قَادِرٌ 119. بقادر على أن يحيي الموتاه بلى إنه على كل شيء قدير 110. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا أكفرون، فاصبر كما صبروا العزم من الرسل، ولا تستعجل لهم، كأنهم يوم يرون ما يوعدون، لم يلبثوا إلا ساعتين من النهار، بلغوا، فهل يُلَكوا إلا القوم الفاسقون؟